بسم الله الرحمن الرحيم وأزعاات غرق وَ شقاات نشط والساببحاتِ سبحًا فَسابقات سق فمدّاتِ أمر ي توجفُ الراجِفَة تتبها الرادفَ قُوبوي يمَ ابصارها خاشع يقولونَ أئ